بل نخذف بالحس على الزاطل فيدمغوا فإذا هو ذاهق ولكم الريو مما تخذون بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أبع عبداه وزعه يسروا إخوانكم لغفة الإسلام المسيحية بالقسم العربي على تقنامك الثالث أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله هذه الحمد ومستحق الصلاة والسلام على سيدنا محمد آله وصحبه ودعم فإذا أصدق حديث كلام الله وأحسن الهدي هدي ومحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الأمور محدثة وهذا كل محدثة بدعة من بدعة بردة في النار. ثم أما بعد فقد توقفنا عند السالك عند أوليجه رحمة الله تعالى على الجوايني وهذا درسنا الثالث في درس الوصول. الفقه الإسلامي تقول أن المصنف ذكر في ذلك الباب الذي هو أنواع الأحكام أنها تبعث ثم شرع في الكلام عليها هذا ما سندرسه اليوم هو الباب الذي بعده الذي هو الفرق بين الفقه والعلم وظن وشك ندرس سلكاً مباحث بطريق غير ما سلكاً المصنف ثم بعد ذلك ننظر في ما قاله المصنف ندرسه استقلالا ثم ننظر ماذا قال فيه المصنف الأحكام جمع الحكم والحكم كما ذكرنا قبل ذلك أكثر من مرة يطلق في اللغة على معالم عدة منها الإذقان قال تعالى كتاب أحكمت آياته أي أحكمت ومنها المنع من الفساد كما قال جريش أبني حنيفة أحكم صفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب ورأيك القضاء فقال تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بمعراك الله أي تقضي يا زاود إن جعناك خبيفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق أي تقضي هذا معناه في اللغة أما معناه الحكم في الاصطلاح فهو إثبات حكم لشيء أو نفيه عنه فقل كالعالم مخدس هذا إثبات إثبات حكم الحدوث للعالم فهذا حكم أما قولك الله ليس ظالما فهذا حكم لأنه نفي الظلم عن ذاته تبارك وتعالى ثم تكلمنا عن أن الحكم ينقسم باعتبار أصله إلى ثلاثة أقسام أو أربعة القسم الأول هو الحكم العقلي وهو الذي يتوصل إليه بالعقل ك... آه... كالواحد نصف الاثنين وكالجبل آه... أكبر من الحصاء وكحدوث العالم وغير ذلك وكذلك الحكم العادي الذي يحصل من العادة في كإحراق النار وشفاء أو علاج سباء معين بدواء معين هذا من الأحكام العادية وعلها العدو بالحكم اللغوي وهو أي قضية يتوصل إليها عن طريق النظر في اللغة كرفع سائل ونرسل المفاعل وأخيرا الحكم الشرعي ومحل كلامنا وعرفنا الشرع سابقا الحكم الشرعي كما عرفته في المرة السالفة هو إطواب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين وقد فصلنا فيه في المرة السابقة ونزيد عليه الآن تعريفا كاملا لكي يكون مدخلا كلامنا اليوم عن الأحكام الشرعية الحكم كما عرفه المحققون من الأصوليين ابن الحاسب المخسر وشرح عضو الدين الإيجي عليه وغيرهم أنه هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع مرة أخرى هو خطاب الله تعالى المتعلق لأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضح بالاقتضاء ليشمل الأمر والنهي والاقتضاء هو الفقم الجازم الضروري فالاقتضاء يقصدون به الأمر والنهي وسيأثيان. والتخيير يقصدون به الندع او الاستحباب والكرامه والاباحيه اما الوضع فيصلون به الاحكام الوضعيه اذا الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع ندلنا على أن معنى المتعلق لأفعال المكلفين أنه يخرج منه عدة خطابات فإن كانت شرعية الأول كخطاب الله تعالى المتعلق قوله قول تعالى مثلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم هذا خطاب شرعي لكنه لا يتعلق بافعال المكلفين فهذا لا يسمى حكما شرعيا وخطابه هو الثاني خطابه تعالى المتعلق بضايات المكلفين لا أفعالهم وقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون هذا لا يسمى حكم شرعيا والثالث خطاب الله المتعلق بالجمادات تقوله تعالى يا أرض بلا عمائتي وقوله يوم نسير الجبال إلى الجبال الرابع في خطابه تعالى المتعلق بالحيوان قوله يا جبال أوي معه والطيش هذا فيه تعلق بالجماد ذل الج الجبال وبالطيل ذل الحيوان الخامس الذي يكون أصوله الذي يخرج من التعريف والخطاب المتعلق بفعل الصبي من عبادات المعاملات. فقيله مروهم بالثلاث وهم ابناء سبعين وبردوهم عليها وهم ابناء عشر فإنما يساد عليها لا من جنة أنه مأمور بها لكن لحكمة هي أن يعتابها فلا يتركها فإذا هذا في فتقنا لتعريف التقن الشرعي قولهم بالاتباع أو الدخيير أو الوضع الاخضاء والتخليف ثم الاحكام التكليفية الخمسة والوضع يقصد له الاحكام الشرعية الوضعية وعليه فالحكم الشرعي ينقسم الى قسمين حكم تكليفي وحكم وضعي الحكم التكليفي يختص من ذلك التعليف بالاخضاء والتخليف والاخضاء والتخليف يشملان لاحكام التكليفية كلها وأما الوضع فيتصدر به الحُكم الوضعي. فنعرف حُكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق دائما الحُكم التكليفي من التكليف. التكليف في اللغة من الكلفة وهي المشقة. التكليف في اللغة من الكلفة وهي المشقة. لأنه في ذلك الحكم فيه كلفة ومشقة على الانسان طيب هذا الرمير في الامر انك تتكلف وتفعل شيء وكذلك في الطلق الذي هو النهي طب ما وجه تسميه التخيير اذا الاقتضاء الالتزام شرطان كأو سائر يظهر فيه الكلفة طيب التخيير الذي هو بطيئة الأقسام الذي هو الاستحباب والكرامة والإلحة مما يسمى تثنيسيا تعديل تطبيقة الأصوليين قال بعضهم أن ذلك على سبيل التغميد لأن عمدة الأحلام الشرعية الحرام والحلال سأدى بالتغميد وقال البعض الآخر وهو الإسمائي قال أن ذلك من الاصطلاح ولا مشاحة سبص صلاح وسيأول محاضرة وقال معنا بالاصطلاح ومعنا طولهم لا مشاحة فيه كذلك ينبث على مساله قد يقال ان الشريعة جاءت برفع الحرج ان الشريعة جاءت برفع الحرج وفي الكتاب اللي انت عارفه اهل المتكلمين كيف يسمى الحكم التكليفي تكليفيا مما قد يعني مما قد يعني ان ذلك الحكم يشق على الانسان فنقول لا يقصد بالحكم التكليفي بمعنى الكلفة ان لم يطلب الانسان بل الكلفة تثيمي مقصود العلماء منه مجرد ان ننعدى لو لم يؤمر بذلك الفعل ما فعله يعني لو لأنه لم يؤمر بالصلاة ما, ما كان له صلاة اصلا ما كان صلى الانسان ولو لم لم تهم فإذا التكليف عندهم في الصلاحين يخصد به العناء والمشقة وإلا فإن رفعه من سمات الشرع إذاً تعريف الحكم التكليف هو خطاب الله المتعلق بأسعار المكلفين بالابتضاع أو التخيير سويا إذا نرسلك أن تعرف الحكم التكليفي فدقول أنه خطاب الله المتعلق بأسعال المكلفين بالاتباع أو التخليف هل ستقول بالوضع لا لنا هذا التكليف نقولنا أن اطباع التخليف يخصان الحكم التكليفي بالوضع هذا يخص الحكم الوضعي في شكل المذكرنا وقلنا أن حكم التكليفي من الكلفة يعني مشقة المشقة مفسورة في أمر الله قم مشقة ماشي لا تأكل الجذع مشقة لما يسمى كتبيا في امور ليس فيها مشقه مشقة في الإباحة الاكل إباحة ما في مشقة أو ليس في وكذلك كره فأجاب من الوجهين الأول أن ذلك بالتغليب يؤدي في الأحكام الشرعيه الحلال والحرام. فقالوا صموا الباقي تثليسيا أيضا من ذلك التغليب لإطلاق اسم الأقوى على ما دونه في القوة وقيل أن ذلك استلاح ولا مشاحة سبسطلح التكليف عندهم لا يصفد به بل بيصفد به المجرد ان العبد يفعل ما لم يكن مصالبا به لولا انه قد امر به لما فعله طبحت امتا في تسبيحي تكريفيا ايضا تعريف الحكم الشرعي ان ازمنا منه كلمة الوضع صار ذلك تعريف الحكم التكليفي طيب الحكم الوضعي الحكم الشرعي الوضعي ما تعريفه بقية التعليف خطاب الله المتعلق بذوات المكلفين بالوضع ما معنى الخطاب الشرعي الوضعي الحكم الشرعي الوضعي اي ما وضع الشارع علامة على الحكم ما جعله الشارع اي وضع عالبهر السونية وضعيا علامة على الحكم تدخول الوقت بالصلاة هذا شرط من شروط الصلاة. وضعه الله تعالى علامة على وجود الصلاة. في هذا الوقت واجبت الصلاة. وانقسم الاخرى عديدة سيأتي الكلام عليها. السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد لا في طب ما الفرق بين الحكم التقليل والوضعي؟ الفرق من الاجهيب الاول ان الحكم التكليفي يتطلب فيه شيء او تركه او اباحة الشيء او كرامته يتطلب شيء من المكلف اما الحكم الوضعي فلا يفيد شيئا من ذلك فالمكلف غير ملزم شرعا لدخول الوقت ليس بيجي دخول الوقت لكن ملزا اذا دخل الوقت ان يصلي اذا الفرق الاول لان الخطم التقليفي يتطلب فعل اشيء بنظر للمكلف انا اذنك الوضع لسلق يفيد ذلك لما فقط يبين يبين ما جعله الشارع سلقا لوجود شيء او انتفاء شيء او شرط في شيء الى اخذ ذلك الفرق الثاني انه في الحكم يقول امرا يستطيع المكلس ان يعمله او ان يتركه يعني داخل في حدود استطاعته اما في الحكم الوضعي فلا في ذلك قد يكون في بعض الاحكام الوضعية يستطيع المكلس وقد لا يستطيعها مثلا مثال على حكم وضعي في مقدور المكلف في السرقة السرقة هي سبب لقطع يد السارق قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إذن لا يجوز قطع يد إنسان إلا ان سرق في السرقة حكم وضعي فجعله الشارع علامة على الحكم وهو في مقدور المكلف يستطيع أن يبني مثال على الحكم الوضعي جل المقدور للمكلف تبقوشها شهر رمضان مثلا يساب لوجود الصيام ذلوك الشمس ساب لوجود الصلاة أقل الصلاة لذلوك الشمس إلى غتق الليل إلى أخر ذلك مثلا إيه فبنوغ سن الرشد شرطا لنفاذ ضعر أقود المالية فأقود تعالى إذا بلغوا النفاح خلين منهم رشدا تدفعوا يبلغ, يبلغ. إلى غير ذلك فهذا هو الفرق بين الحكم التكليفية إلى خلفة كل الناس يعرفهم الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح نبدا بالاحكام التكليفيه ذكرنا معنى التكليف في اللغه وذكرنا معنى الفتن التكليفي انه ويجاء الحكم الشرعي من على مصطلح انواع الاحكام من يقول في الشكل العادي والعقي أن يقول أنواع الاحكام الشرعيه لكن يجاب عن ذلك ربما بانه المقصود المعمول في الكتاب وكده من اصول الفقه فبالتالي يقصد الاحكام الشرعيه الشرعي الأحكام الخمسة عند جماهير الاصوليين الاول من الواجب استلف كلام الاصوليين في تعريف الواجب الوجود في اللغه هو الوقوع او وضيه هو الوقوع قال تعالى فاذا وجبت جنوبها اي اذا زبحت الاضواح وفقطت لا وجبت جنوبها وذلك يعطي معنى السباب لان الشيء ايها وقع تستقر اما الوجب في الاصطلاح عند الاصليين فتعددت تعريفاته. عوضاً من صلّس معنا أنه لا يفاد على فعله وعاقب على تركه. وهذا تعريف ما يقول به المحققون. فنحن كل التعريفات التي عليها يعني المحققون من الأصوليين ثم في المتن بعد الفرع من ذلك. تعريف الواجب هو ما أمر به الشارع أمر جاهزنا هذا هو التعريف المرضي. عند المحققين هو ما عمر ربون الشارع امرا جاذما الجاذب خرج من الندب لان الندب او الاستخداد الندب او الاستخداد لا يأمر ربون الشارع وعمرا جاذما جاذما يعني اكذا يعني محققا المحققون هم العلماء المحققون هم الذين يستدريبون على غيرهم كما قالوا الاستشكال فن فبعض العلماء وعلكوا تعريفا وبعضهم يأخذوا عليهم بعض الاشياء في التعريف حتى يستقيم تعريف يسلم في غالب الامر من الاشكالة نكمل معنى الواجب في الاختلاح من أورالين الشارع وعمر جيدنا. نضغط ندقق قليلا في بعض النباحث المتعلقه بالواجب ما يعني في الواجب كثيرة جدا جدا جدا وإن شاء الله بعد أنه ذلك المثل ربما نترقى في مستوى الآخر من أصول السق نرس بعض المحاضرات المعمقة في أصول السق يعني يمكن أن نفس المثل المحاضرات لكلام عن الواجب ربما لا تكفي فنذكر بعض الامهات او الامات في تلك المسألة التي هي الواجهة اول في تلك المسائل اساليب الواجهة ما الاساليب التي يستفاد منه الوجوب الاول فعل الامر فعل الامر جاء مجردا عن قرين تصرفه من الوجوب الى غيره كقول تعالى فأعطينوا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ثلاثه اوامر فعل امر اقيموا فعل امر مبني على الضمره تسالفه الفعل واتوا الزكاة تسالفه واعتصموا فهذا فعل امر ما جاء في اي قرينه تنصف عن الوجود ما قلت اتقوا الله ما استطعتم او ساقيم الصلاه ان شئتم هذه قرينه ان شئتم طيب الذي لا يعني الذي لا يشاء لا يصلي لك من العمد عام ما يصلي الثاني الفعل مضارع إذا اتصل به يوم الأمس فقول الله تعالى ينفقه ساعة من ساعته لينفق هذا فعل أمر مجزوم بلا من أبج فعل أب ينفق يعني أنفق فقال تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعن لم يرشدون أي استجيبوا لي وآمنوا بي ففعل الأمر وما وخرت على الأمر هو الأمر في الحقيقة لكن صورته مغايرة إذن صيغتان مذاكرتك فعل الأمر فعل المضارع إذا اقتلنا يرصد ان نائب عن الفاعل نجوا الأمر مقلد على ومن قتل نفسا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه المؤمنه تحرير هذا مصدر حرر يحرر تحريرا ذلك المصدر نابع عن فعل الأمر اصل ان ومن قتل مؤمنا خطئا فحرر رقبه فتحرير رقبه اذا تحرير ما لا هذا سهل يستفاد هذا الاسم هو مصدر نائب عن فاعله يستفاد من الامر مثل ايش كقوله تعالى فاذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب اي ضربوا الرقاب وفي نفس الايه فاذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى اذا اسمنتهم فشدوا وثاقهم فلو كان صبون فشدوا وثاقهم هو مرضى بالنسبة للأسوريين إذا ثلاث أشياء فعل الأمر المجاور بالنسبة فعل النسبة لأن نقوم بجام الأمر الثالث المصدر النائب عن ثانيه فتحرير وقبة فضرب الرقار الورغ الأثير اسم سأل الأمر نعرف في اللغة هناك أفعال واسماء وخروف هناك لما يسمى باسم الفعل كصهر ولكن ولبيك وهلومة هذه تسمى اسم فعل وإلا أنت أدى حصل تصير فيه على كل حال اسم الفعل هذا إن كان لفعل أرش فإذا هو على ودوب فقوله تعالى عليكم أنفسكم أنفسكم منك مفعود به اسم سعر لا يقول احد عليكم انفسكم انفسكم مبتدأ معصر عليكم انفسكم لانها مفعود به اسم السعر اللي هو عليكم عليكم يعني الزاموا الزاموا انفسكم تبقى السعر الاربعة فهل على الواجب تبقى التي انا انتقيتها لانه هي محل اتفاق نعم اوصل الناس الى عشر اساليب لكن الارضاعة تلك متفق عليها الباقي في الاخبارات ليس ذلك محلو لكن المساعدة الاخرى في الواجب هل هناك فرق بين الفرد والواجب؟ جمهور العلماء ان الفرد هو الواجب ان الفرد هو الواجب المنهب الاخر ومدهب ابي حنيفه في عن احمد فالنبنة متضر ايران ان الفرد ما ثبت بدليل قطع ما تبهد فيه فقراءة القران في الصلاه تعالى ما تيسر من القرآن اما الواجب عند ابي حنيفة هو ما ثبت لذليل ظني في لا الفرد أن يقرأ فيها في الكتاب هو دليل حديث أحد عنده يفوت الظلم لذلك عند أبي حنيثة يجب في السلام يعني فرطل السلام لن يقرأ فيها قرآنا أما إن صلى أرض ركعات قرأ فيها بغير فتح يأسا لأنه فرط واجب لكن السلام لا تبطل من جمال الجنور أن الفرد هو الواجب ومذهب أبي حنيثة أحد اللي عن أحمد أن الفرد واجب انت غيران ان الصرد هو ما ثبت بدليل قطعي يعني القران او الحديث المتواتر هذا قطعي لا شبهه فيه اما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني فحديث حديث الاحاد او ك القرانيه التي دلالتها غير ظنره وطبق الفارق بينهما هذا الفرق بين الفرد والواجب الصواب ان الفرد هو الواجب كما هو مذهب الشافعيه والمالكيه وجمهور الحنابلة الا في الحج اتفق العلماء كلهم ان الفرض غير الواجب في الحج. واجبات الحج غير فرائض الحج. هذا هو الصحيح. يقبل في سياق المسألة الثالثة في الواجب. ذا قلنا الواجب. ثم ذكرنا قلنا المسألة الاولى في الواجب وهي الكلام على الفرق بين الفرض والواجب وتكلمنا كذلك عن أسليب الواجب الأسليب والسرق بين الفرض والواجب القضية الأخيرة معنا في مثالي الواجب في مثالة أليسة فيه هي تقسيمات الواجب الواجب ينقسم إلى تقسيمات باعتبارات معينة إن الواجب باعتبار تعيين المطلوب وعدم تعيينه فينقسم الى واجب معين وواجب مخير واجب معين وما يقل فيه الشارع شيئا معينا طلب مطلوبا معينا لا يجزي غيره يجب ان تفعل ذلك الشيء فالصلاة الصلاة يجب معين اذا حضر وقت الصلاة لا يجوز ان ان لا تطرأ ابنته يجب ان يصلي مصرد معين واجب معين معين اي فالله الشارع بذاته هيا ثم للقسم الاخر واجب مخير يعني يكون مو واجب في اصله واجب منك خيارات معينة انفع لأي منها فقط فقط, فقط الاسم واجبات العبادة فالكفارة كفارة اليمين المنصص عليها في, في في سورة المائلة قال تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوصف ما تطعنوها اهليكم ان كسوتهم ان تحليل رقبه تخيير فمن اطعم عشرة مساكين بريئة بالنصر ومن كساهم من بالنصر ومن حلل رقبه بريئة بالنصر دي لا تصارد النيباه كل جائز فهذا التقسيم الاول باكدار تعيين المطلوب وعدم تعيينه يقصل الى معين ومخير. في التقسير الاخر باعتبار المكلف بالاداء. باعتبار المكلف بالاداء. ينقسم الى واجب عيني وواجب كفائي. واجب عيني هو ما طلب الشارع أخير التكليف من كل واحد من المكلفين والصلاة والصوم والحج والزكاة والصلاة الوحيد والصلاة الخمر. عيني ينوجه إلى عين كل إنساء واجب عيني الواجب التفاقي هو ما طلب الشارع حصوله من مجموع المكلفين لا من أسرادهم يعني مفروض على الأمة صواب الجناس لا على كل فرد منها أن يصليها وقيل في تعريف الآخر وما فعله بعض المكلفين فقط الاثن عن بقية المكلفين لكن أنا التعريف أدخل من المفروض من مجموع المكلفين لا أسرادهم فعلموا خاص كأن كلهم يعني سقطوا عنهم إلا يفعلوه آخر وقت تقطيعهم. هذا التقسيم الثالث. التقسيم الثالث باعتبار وقت الاداء. باعتبار وقت الاداء. هناك واجب مطلق وواجب مؤقت. فياجب المطلق الذي لن له الشارع وقتاً بأذائيه. تنقل مطلقا. تكفرت اليمين. ان شاء كفر بعد الحنس مباشرة وان شاء بعده بشهر. بسنف. فين ما يفعله تبرع زمته. ليس في الان على وقت. في الكفارة. من حانس في يميني. فانت مجد مطلق. انا رجل المؤقت تكفله. مهاجب مؤقت والسلام يعني الصلاة صلاة الزين بلسلام ما وقت من زوال الشمس اذا زالت الشمس خلاص دخل وقتها انت دخلت قصر صار ظل كل شيء كان كنفلي خلاص انتهى وقتهم جايوا الدينة العقضاء فهذه طول واجب المؤقت الشيء الوضع الأخير وهذا يهمله الكثير من المصلين والتقسيم باعتبار التقدير وعدم التقدير. بمعنى هناك واجب محدد مقدر وهناك واجب غير محدد او غير مقدر. بمعنى واجب الصلاة هذا محدد وغير محدد. يعني انسان صلى اليوم عشرين صلاة لا تقدر المفرد. الإنسان صلى صلاتين. لا هدف الجزء ولا الجزء بل هو فرض محدد باعتبار التحديد هذا فرض محدد خمس سنوات وكالذكوات فرض محدد ربع العشر في النقذين ونقوة الجزء محدد تنفق سبيل الله وإطعام الزائعين مثلا وكسوة الوراء كسوة الوراء واجبة حتى ننفج إنسان ذكاثة بالولي أن يأخذ من الناس يفسو الوراء وأن يطعم الجائعين خلاص فأنا لي محدد تنفق جنيها محدد بالاستقرار نرى أن الواجب ينقسم بأربعة تقسيمات في ينقسم باعتبار على إلى واجب معين وإلى واجب مخير وينقسم باعتبار المكلف إلى واجب عيني وواجب تفائي وينقسم باعتبار وقت الأداء إلى واجب مطلق وواجب مؤقت وينقسم باعتبار التحديد إلى واجب محدد وواجب مطلق أو غير محدد هذا هو يجب الثاني هو المندوب أو المستحب أو السنة كل ذلك نساوى عند الأخرين. المستحب المندوب في اللغة هو المدعو إليه يقال ندبه لأمر إذا عاموا إليه فأجابه قال الشاهد لا يسألون اخاهم فينا يندبهم للنائبات المصائب على ما قال برهانة لا يسألون أخاهم حين لمذبلون للنائبات على ما قال برهانة قوم سدعام إذا دعاهم بأخوهم إذا ندبهم بأخوهم لثالث أوصية لا يسألونه على ما قال برهانة لا تله ما لحصب ما الخلف لا يسألون عطية أقوله قبل ما سألوا لا أقول أخاهم حين يذبلون من نائبات على ما قال برهانة تعليق المندوب عند الأصوليين التعليق المختار أيضا هو ما أمر به الشارع أمرا غير جازم يعني إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله أما أساليب النبض السجية أساليب الأمرش واحد يعني يريد بصيرة في الامر ايضا بشرط ان توجد قليله تصف ذلك الامر الى بعد اقل هي الاستحباب انه ان ترك ذلك الامر لا يأثن تعالى وَأَيَا الذين آمَنُوا إِذَا بدا يَنْتُمْ بين الى اَجَلٍ مُسَمَّمْ فَاكْطِبُوهُ هذا عمر اذا نقول هذا واجب كتابة الدين واجبة فحاق الان يقول ان كانت ليه؟ لأنه هناك قريمة تدل على صرص الأمج بالكتابة إلى الاستهداد وهو في الآية التي بعدها قال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا سيؤدي الذي يؤتنيه أمنته إذ أمن بعضكم بعضا أي عن الكتابة سيؤدي الذي يؤتنيه أمنته فهذه قريمة صرفت الأمج بالكتابة عن ظاهره والذي, والذي والذيوب إلى النب كذلك ان ورّت الآية ما يدل على ذلك الصرف كقول تعالى فكاتبون إذا المفروض أن هناك أمر بمكاتبة الرقيق يجب على كل الإنسان إن كان عنده رقيق أن يكاتلهم أي أن يتفق معه على شيء أو على مال إذا أداء له العبد يصير خراً يجتغل نفسه يعني فكاتبون إن علمتم فيه خيرة إذا انتم مخيمون الذي لا يعطي ذلك الوقيق لا يستحق فنبو لا يكاتبه ولا يكون معاخذ شرعا كذلك يستفاد من مثل قلس سلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اهتفن فالوصل أفضل هذا يدل عاية الاستحداث هذا يدل على الاستحداث لازم مشعر فهو افضل قد انتركه خلاص لا اشكال فبين هو يعمل المندوب من الندوب في معوى ربيه الشارع وامن غير جادم ما سمع بعضا من سياغي الثالث هو الحرام سمعه اسمع عديدة يسمى الحرام ويسمى كذلك المحرم ويسمى المحظور ويسمى المنهي عنه لغيذا الحرام هو ما نمى عنه الشارع منه جازما منه مؤكد وذكرنا ان له اسماء عديدة الحرام له اسماء كما لل أمرى ولم ند أساليب. منها صيغة النبي المجربة عن القرائن التي تسرس التحريم إلى الكراه. خلت على ولا تغاضي بنا ولا تمشي الأودى لراحة. أنا وقّت التحريم. الحرام هو ما عنه الشارع نهيا جازما ما عنه الشارع نهيا جازمة ذكرنا أول أسلوب من اساليب التحريم الذي هو صيغه النهي المعروفة الثاني من الاساليب هو مادة التحريم ومشتقاتها المادة المادة اللي هوية كم التحليم إذا ورس المصر هذا الهل على التحريم ما لم تصلحه قيمة على تعالى حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم النوع الميثة فكل هذا فيه اشتقاق من مادة التحريم هو معناه أنه حرام فالما بقي على إطلاقه الثالث استعمال نظر ما يحل. على لا يحل قال تعالى لا يكون لكم أن تريس النساء خرها فهي يزل على التحرير وما نسى الحل إذن هو حرام الأسلوب الرابع والأخير من المتفق عليه هو أسلوب الأمر لما يفيد الترك تقلز على فج تليبون هذا أمر هذا فعل أمر لكن يفيد الترك فج تليبون لأنكم تفلحون فهي يزل على الناس إذن هذه الأساليب الأربعة للتحريم صيغة النهي المجوار عن القرائم الصارفة ولا تنشف الأرض مرحة صيغة الأرض الذي تفيد الترك فجتنموه لعلكم تفلحون مد التحريم ومشتقاتها حرمت عليكم الميتة والدم استعمال رفض لا يحل لا يحل لكم أن ترسوا النساء قرم أقسر المحرم والمحرم ينقسم إلى قسمين حرام لذاته وحرام لغيره حرام لذاته هو الذي قصد الشائع الى تحريمه لما فيه من الظالم ذاته ذاته فالخبر وحرمة الزنا والثالثة وشود الخبر الثاني بعض الاسوليين فالقاد البيضاء يسميه الحرام بعارض الحرام بعارض معنى بعارض قد يوجد ذلك العارض على فلا يكون حراما مثلا منه ما يديش بعض الحالات ومنه ما لا يديش بعض الحالات كان نظر الى عورة المرأة ظهر عورة المرأة حرام لانه يضي الى الزنى والزنى محرم ذاته فذلك الجمع بين المحارم لانه يضي الى القطيعة مثلها الشارع عنها نهر ذاتيا فالفارق بين الحرام لذاته والحرام لغيره وان في حكم الحرمة ان الحرام الذاتي الدرر يعود الى ذات الشيء المحرم كالخمر هي نفسه خليصة اما الحرام لغيره فهو ان كان حراما الا ان الضرر لا يعود الى ذات المحرم كالجمع بين المحارم لا يوجد ضباء ذاتي كأنه تضغ الرجل المرأة وبنتها في واحد المرأة لكن ذلك سيعد الضرر الذي هو القطيع القطيع محرم بذاتها طبح, طبح الفارق يعني إذا يجي ليس مزورة في الحقيقة يعكس القلب من زورة في الحقيقة فأنا يتم فهلاك من المحرم لغيره بنعنى اسم بس المنقضية التحريم لغيره او الحرام لغيره بعضه اذا زال سببه جاز اصبح حللا كمثلا الذي يحرم لسد الزريعة سد الزريعة يعني برء المساسد السلاح في يعني لو أنا رجلين يقتلان وهو مثلا بائع سكاكين مثلا فدخل أي أحدهما وقال يعني بيعني سكينا يحلم علي أن ذلك السكين لا لمن يستخدمه حمرا. طيب. ان زال من الاسمد. اصبح جائزا. لو أن له ان يبيع الشكين له ان يبيع العنق. الرابع من تلك الاحكام بعد ان ذكرنا الحرام. هل نقلوه. المكرون هو لا ان الرائع اذا ادى الى حرام يكون حراما نعم كما ذكرنا فهذه الاستلاح في الفتنه وهذه العنب لمن يتخذه خمرا نقول الكراهة في الصلاح في نهى عنه الشارع نملا غير جاذب يعني غير معتد فالذي يفعله لا يضم والذي يتركه يمدح ويستحد فالكراهة لأنه نهى عن الشارع نبيا غير يازم غير مؤسد بالكراهة صيغ تدل عليه كما أولدنا في الأقسام السابقة هنا صيغة كره او اكره او عضوا القول عليه صلى الله عليه وسلم اضغط الحلال الى الله الطلاق طبعا انصح الحديث يستدلون به الاصليون اضغط الحلال الى الله الطلاق لا يدل على ان حرام المكروف مكروه. وتذلك كل صيغة للتحليم ظهرت لها قريمة تدل انها ليست حراما الخير تعالى يأيون يا الذين آمنوا يا لا تسألوا عن اشياء ان تبدأ لكم تسركم إذا ما هذا حكم نقلنا ان صورة الناس تضعوا على التحرين في, في, في, في اسم السابق لا تسألوا وهذا حرام طيب لكن علماء قالوا انه مقروه السؤال غير حاجة مقروه والسؤال التعديز مقروه لما ما هي القيمة الصيفة لا بعدها وان تسألوا عنها فينا ينزل القرآن تبدأ لكم فقالوا بلئين تسألوا عنها هذه القريلة صرفت النهو عن التحليم الى التراها واجدهم السؤال عن نفس الاشياء لكن بعد وقت معين فدل هذا انه كان مطلوما في الاول يأتي من حكم الخامس والاخير من الاحكام الشرعية التكلفية وهو الملاح المباح في اللغة من الإباحية ليس إباحية الإباحية والإباحية في اللغة هي سمح الرجل بماله لغيره بمعنى الكرم وقال باح الرجل بماله إذا سمح به وبذله يعطيه الإنسان هذا كلم أما اه اصلاح الاسوليين سعراته مباح بتعاريفة عديدة كما ذكرنا في غيره نبع الشهرية انه ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ويستدركوا على ذلك التعريف انه قد يفعل الانسان المباح بقصد حسن فيثاب عليه كمن اكل بنيات التقوي على العباب هذا مباح وكمن ترك نوعا معينة من الطعون لانه يوريث الكثب فيشغل ممتع الصلاه الصلاة ذلك الذي هو مباح يكون نساب عليه خلاص فهذا هو يسمى بالنباح المباح له ايضا اسالي بصير يعرف بها انه مباح منها النفس من الشارع بشلي شيء معين تقول تعالى اليوم وحل لكم الطيبات وطعام الذين اعطوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ثم الحل وردت ثلاث مرات مرة بالثان وحل ومرة حل لكم وحل لهم هذا يدل على الاباحة مجرد الاباحة الاستود الثاني للاباحة هو نفس الاسم او الجناح او الحرج اي شيء مفي عنه الجناح او الاسم او حرش هو ملاح قوله تعالى فمن اضطر غير مان ولا عاد سلا اسم عليه يرحل وان يأكل من الميت تعالى ولا جناح عليكم فيما عوضتم به من خدمة النساء او اثنتم في انفسكم اذا ما هو الحكم من يعرض بخدمة المرأة المؤكدة المؤكدة زي جنة يحلم ان تعقل نكاة ويحلم ان يختمها احد لكن ان عرض لها رجل قالها يا اللهي انسان جيد وعلى خلق وفذا ويعني إن شاء الله أريد أن أتزوج هذا يسمى التعريض بالنكاح لمرأة مغتدة هذا حكمه حرام ولا واجد وهي الواجد مرسل آية بيئلك لا دناح لا دناح ندل على ذراحة بوهن ذراحة وسبب إذن لما قال لمرأة آمة تعلمية أني رسول الله وخيرته من خلقه هذا تعريض الثالث هو لنفي حرج لديس على الأعمى حرج ولا على الأعراج حرج ولا على مريض حرج هذا يدل على الإضاحة اذا نفس الاسم او الجناح او الحرب انها يدل على الإباح هذه هي أهم, أهم الاهل المبين الفريد المتفق عليها في اثبات حكم الإباح اذا عرفنا ان الاحكام التكليفيه خمسا الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمكروه مباح ننظر آه ماذا قال المصنف طال انواع الاحكام والاحكام بسمعة الواجب والمندوب والمداح والمحظور والمكروع والصحيح والباطل نجد المصنف خلط بين قسمين الاحكام الشرعية التكليفية الرضعية فاورد خمسا من الاحكام التكليفية واثنين من الاحكام الوضعية المصريه والباطل وهو وردها معا من غير تفصيل ولا من تكله على أي مصنف. قال هل واجد ما يساب على فعله ويعاقب على تركه؟ ذلك التعريف الذي نحن قلنا أنه لا يقبل المحققون نحن قلنا على أي شر عمري جزء ليه؟ لأنهم قالوا أن الواجب في ذلك التعريف هو تعريف. اذا كما قلنا الاحكام التفليشية واجب ومندوب ومباح ومحظور ومقرور حراث? حراث? المصنف ولا قال والصغير والباطل سعدهم سبعة وهذا انتقد عليه كما قلت انه لم يفرق بين التفليش ووضعه وذكرهم مع بعض و خلطهم الواجب ما يساب على فعله ويعاقب على تركه فنقول لك التعريف إنما هو يرقبط بأحكام الآخرة فليس تعريفا منضبطا إنه حكم أخراوي ما يبرينا فمثلا قد يصلي الإنسان رياءا فلا يساب رغم أنه أدى الواجب وأدعه في نظر الناس وقد يترك الانسان واجبا ولا يعاقب على تركه كمن يترك الواجب مضطرا او مكرما اذا التعريف غير دقيق لا يتعلق باحثان وقاوية لا يساب على فعله يعاقب على فعل واجبك ليس منازم قد ياتي الواجب ولا يساب وقد يترك الواجب ولا يعاقب قال والمندوب الذي هو مستحد الذي هو يوصلنا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه هذا هو التعريف الثاني وذكرنا التعريف الآخر أنه ما عمر به الشدع أمرا غير جادا قد والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وقد تعقبنا ذلك التاريخ وحنا منذ قليل أنه إنسان قد يساب على الثال وعلى الترك في المضاحة قالوا المحظور، المحظور من أسماء الحرام حرام أو محرم أو محظور ومعصير وذنب وقضيح كل هذه من الحرام أو المحظور عند أسولهم قال ما يساب على تركه ويعاقب على فيره. قد مسأل على تركه من تركه لله عز وجل وفيد ومن فعله عرفنا بانه ما نهى عنه الشارع نهيه جازمه قال المقلوب ما يساب على تركه ولا يعاقب على فعله ما على تركه ولا يعاقب على سعله ثم قال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به أقول الصحيح والباطل هي من الأحكام الشرعية الوضعية نفعل تعالش مثلا على المطلوب مثلا الحمام بالعز هذا خلاف السنه السنة خلاص هذا ان فعله الانسان لا يعاقب اما ان تركه وامتثل السنة فانه يسار و من ذلك ايضا الطلاق طلاق غير عله تلقى من موجب تلقى بعثنا أيضا لا تطلق الأصل فيه الكراهه أنت ركع إنسان لله أسير وإنسى على كل شيء عليه اقول أن الصحيح الباطن ليس من الاحكام الشرعية التكليفية برغم الأحكام الشرعية الوضائية التي جعلها الشرع أمارة أو علامة على الحكم قال المصنف الصحيح ما يتعلق به النسود ويعتد به ما معنى ذلك الصحيح لا هو نبي مجرد الموافقه للشرع بل الصحيح كما قال المصنف ما يتعلق به النفوذ بمعنى النفوذ من نفذ السم اذا بلغ مقصوده اذا القاه الرامي فبلغ مقصوده وقد نفذ السم فالنفوذ بمعنى الاجزاء الجزاء بمعنى برائة الظلمة إن صلى الإنسان صلاة صحيحة مستوثية الأركان والشروط فيقال أن صلاته نافذه يعني بلغت نقصدها بمعنى لا يترض شرعا بإعادتها الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به يعتد به يعني يعتد به الشارع اما ان فالله طرابة صلة تنيه فلا يعتد بها الشارع ولا تنفذ لا يتعلق بها نفوذ ولا يعتد بها الشارع فيطالب بها عددها اذا الصحيح ما يتعلق به النفوذ يعتد به سواء كان في العبادات او في المعاملات الصحة في العبادات تعني الاجزاء وافقاط القضاء. إن الله خلال صحيحا فإنها تزيله. أي تسقط عنه القضاء. فمصحة المعاملات تعني تعني ترتيب احكامها المقصودة عليها. كذا كالدلاج صحيح إن كان صحيحا يترتب عليه في بوث الاحكام المترتب عليه. كالنسب. والنراس. خلاص. هذه الصحة ما يتعلق المفول ويعتد به فقال ما لا يتعلق المفول ولا يعتد به. صحيح. هل والباطن ما لا يتعلق به المفول ولا يعتد به. والباطن ما لا يتعلق به المفول ولا يعتد به. وهذا ايضا يكون في الابادة ويكون في المعاملات فمثلا ان صلى الانسان ثم اكتشف انه يصلي الى غير القبلة فانه يجب عليه ان يعيد الصلاة مالا مثلا عن تحت و تحديد انسان صلىكم اصلى مانا مانا مانا مانا اخطأ ويصلى على عيود القبلة هذا هذه العبادة الباطل لم يتعلق بالسلام يفروض لا نفذت ولا عدد بها الشارع اهدرها ما عطينه ما صلى او الذي صلى يصلى اكتشف اكشف غير مطمضئ ما في ادى هذه عملاته لا يعمل بها الشارع كانه لم يصدي ويطالب باعالك الصلاة تذلك المعاملات لو ان انسانا اشترى شيئا حراما الذي يشتري خمر النصر خلاص فكسرها له انسان او اتلفها هل يجوز لذلك الانسان المتضرر ان يرجع لي بالضمان يصلبه بلا فائده انا لو اشتريت سياره واحد كسرها لي او اتلفها لي ارجع لي بالضمان او بالغرامه من اسلف شيئا فعلي ضمانه قاعدة شيئا. طب من اسلف للانسان شيئا حراما كخمر التنذير. ما منافع انه اصلا ليس بمال. المال الذي يكون حلال. فاذا الشرع لا يعتبر جدي اصلا. إذن هزام الحكمان الصعيم والباطل إنما هو من الأحكام الوضعية هناك كثير من الأحكام الوضعية كالسبب والشرط والمانع نذكرها في المرة القادمة بعد أن أمهينا أنواع الأحكام نذكر فقط قطعة صغيرة من كان المصنف يكبر غلبها في المقدمة قال الفرق بين الفقه والعلم والظن الشك قال الفقه أخص من العلم ليه لذا كان أن يلثق بمعمال اصطلاحي والعلم بالأحكام الشرعية العملية المختلفة من الثلاثة التفصلية أما العلم فهو عام زيد بكثير هل يكون العلم بالنحة قد يكون بمسألة غير شرعية اصلا كالعلم بالحساب او بالطب فقال السيخ اخص من العلم ثم عرف العلم فقال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به ايه على ما هو عليه وذلك وتعريف العلم عند اغلب الاصولين انهم يعرفون العلم لأنهم معرفة المعلوم على ما هو علاوه هذا التعريف فيجي اشكال صغير ان الصواب محققين المحققين ايضا ان يقال هو معرفة الشيء على ما هو علاوه لأنه التعريف يسمى تعريف دائري عند المناطقة لنواصل <ليه؟ سؤال> <إيه؟ سؤال> الماء بالماء مثلا او تقول مثلا الحديد هو نوع من الحديد هذه اللي يسمونه مزور سألت اقول العلم ومعرفة المعلوم ونحن معرفنا عشي بقى العلم ومعرفة الشيئي <تصفيق> لا ونصنص اقول العلم معرفة الشيئي على ما مو عليه <تصفيق> وزي تصور الشيئي على خلاف كيف هو دي في صوت ايقوى كي تعرف خلاص عرفت تعريف العلم والمصنف قال هو معرفه المعلوم على ما هو على وجه نقول الاصل ان تقول ومعرفة الشيء على ما هو به مثال يذكر الكلمه التي في التعريف خلاص من رحمه دي تعريف الجهل اعلم الله وليكن قال فالجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به واقام المصنف هنا على احد معايير الجهل اعلم ان الجهل نوعان جهل بسيط وجهل مركب الجهل البسيط هو عدم العلم للشيء اذا جهل البسيط هو ضد العلم بعض العلماء انا يختصونه تريفه على كنا بس الجهل ضد العلم انا اسألك مثلا ما هو او من يشك جم جم ستجدنا في اللغة يعني مرآة خلاص بس كمكما صعبا فتقل لي لا اذري هذا جهل بسيط انك عدم العلم دي لا تعرف السجنجل ما هو السجنجل هو مرآة أو ما هو الالمعي الالمعي هو رجل اللماح لكن النظام انت لا فعل فتقل لي لا اعلم هذا جهل بسيط اللي اللي ذكره المصنف هنا هي الجهل البسيط وذكر علق احد النوعين واترك الاخر هو الجهل المركب هو تصور الشيء على خلاف ما هو به فإذا سألت ما هي جهل فتقول لي مثلا هي نوع من انواع الطعام انت لم تعرف الشيء من انت تعرفه لكن معرفه خاطئه تخالف ما هو عليه فهذا هو الجهل المركب بين سوف البسيط والجهن المركب هو جهن بسيطه العلم مطلقا اما الجهن المركب يذكره هنا هو يتصور الشيء على خلاف ما هو به الجهن بسيط ليس مجموما كما قال الشفير نصف العلم لا ادري وكما قال سفيان العلم ثلاثة العلم ثلاثة اية محكمة وسنة بينة ولا ادري. هذا جنب بسيط. تقول ابن يجدني جنب. اما كان مرتب فورن الظنوم. انك تعتقد شيئا تعيش حياتك كلها تعتقد مثلا. ان شيئا غلط كأن المسحر رقب سنة في ودوء. هذا جاهز مرتب. تتعلم انا اسألتك اخي هل المسحر رقب سنة في ودوء? تقول لا ادري. ماذا لا ينزم بدون منضوح لانه يفعل يعرف اما يقول سنة فهو جد مرتب لانه تصير الشيء على خلاف ما هو عليه مندوب بينما هو زدع من رولندا وسط احكام معنى الحكم الشرعي التكليفي ومعنى الحكم الشرعي الوضعي والفرق بينهما وكم الاحكام الشرعية التكليفية الخمسة وتكلمنا فيها ببعض التفصيل ثم ذكرنا فق مالي وضع العلم والصحة والبطان، ثم ذكرنا معنى الفرق بين الفق والعلم، وذكرنا الفرق، أو تعريف العلم وتعريف الج، وهذا ضمن ذلك الباب، ونتكلم عن بعض الاحتان الربعيه التي يجري على طالب علم الوصول لتعريفها ولم يذكرها المصنف مطلقا كالشرط والمانع والسبب. والعلّة ندرس 0 4 علّة الشرط والمانع والسبب والعلّة ونكمل كلامه في المؤلّف إن كان سمّت سؤال في الدرس فإن شاء الله نجيب عنه إذلكم الخير الله أعلى وأعلى ما مدى فخة صلاح الشافية بمقروض هذا الحرام كل ذلك نسمّد ربك المقروض نعم في سؤال آخر المقروض قالوا ليس من الصلاح الشافيه أن المكروه هو الحرام لكن الكراهه في لفظ الشرع في التحريم كل وجه بالغ هي وان دربتها مكروه يعني محرمه الا ان دلت القرينه على خلاف ذلك ومن هنا نعريس خطا بعض الناس ان احنا بالالفاظ الشرعية على الاصلاحات الوضعيه التي وضعها العلماء ف الكراهة او القرن في اصطلاح او في الفاظ القرآن والسلم انما غالبا تكون على الشرمة تكون على الخرمة وذلك ايضا في اصطلاح اغلب الثلاث قبل استقرار علم الاصول خلاص قبل استقرار علم الأصول ورد عن الثلاث الكراهة كما قال النووي في شرحه ده مجموع مسلم ويكره في اللحنة دي خمس أشياء ذكرى منها الحلق ويقولها تلك الكرارة مصروفة عند السلف إلى التحريم كما لا يحفظ نعم صد الأخي الأجنس ذات الله خير ولو في أي فئلة ننظر فيها وإلا فنسأل سؤالا ثم نحن العصارة ومرحل خدها يا سيدي خلاص. الحمد <تسجل> لله. الله لله. الحمد لله. الحمد لله. بكم لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طيب الأخير من جميعاً، والثاني الأخير. طيب ما معنى المندوب في اللغة؟ طيب. فيدل جرى شيخ ولا؟ انت دكتور تعريف يعني واحد هو المستحب هو المندوب المستحب أو المدعو إليه. ما شاء الله. طيب صدق صدق ماكنا. تعريفه في اللغة طعب للصواح معدر به الشارع وعمره رجال او على عبادة المصنف كما ذكرنا ما يسابه على فعليه وعقب على تركه وتعقب داخل التعريف اما في اللغة هو المدعو اليه قال الشاعر اتخب على بيتها سيدي بفتبلال به لا يسألون أخاهم حين ينجبهم للنائبات على ما قال برهانة لا يسألون أخاهم حين يندبهم هنا يدعوهم يعني لنائبات للمطائد على ما قال برهانه لا يسألون أخاهم عن شيء إلا أنهم يسارعون في نصرته في نصرته طيب سلامة ليس هناك سؤال أسأل كده سؤالا مثلا فأقول قول تعالى آآ في آآ آآ حكم واتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم على ما وفق القواعد التي عرفتها عند الاصوليين ما علّة لماذا آه امر مع قرينة تصرف مستقعتم طيب نريد ان نعرف اقسام الحرام ينقسم الى كامتة الحرام لذاته ولغيره لا في نشاء قلوا تعالى يا ايها الذين امنوا ان تسألوا او لا تسألوا عن اشياء آه إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم ما السؤال في ملافع وعلي الإجابتك وإن عن... تسألوا عنها حين نزل هذا خرق النهي عن ظاهره آه... اذكر حكما شرعيا وضعيا في المقدور المكلف اذكر حكما شرعيا وضعيا في مقبول المكلف. ها. في قار الزنا شد الخمس. طيب. طيب أنا أكتب بياجة ويأش أدخل عليكم البيع باقي البيع هم نعم شعبوني نقلية ملكية راه توريه جميل نعم براك الله فيك. طيب هذا ان ان شاء الله نصنع بعد الاحكام الوضعيه حكم هذا ان الشارع وضعه او جعله علامة على الحكم الذي يزني هذا سيترطب عليه الحد الشرعي مثله مثل دخول وقت الصلاة سيترطب عليه وجود الصلاة في الوقت، لكن الفرق أن وجود السلام في الفهم الوعي الذي يرث كل وقت ليس المقصود المكلف، أما زنا فهو المقصود وإن كان حرام، إن كان حرام. طيب. إن شاء الله هذه الملاحظ هي من ملاحظات المغنا في علم الأصول والذي يغسل فيها الكلام هذا إن شاء الله نهاينا. بقية التي التي نذكرها جواه رحمه الله وكانت يعني مهمة للغاية التي محيت أحكام مضيئة الشرط والمعنى والسلب والعلة ونطمئن ذلك بعد بقية الكلام ان شاء الله سيكون سهلا في مباحث ال وكذا سيكون الخص فيه يعني سريعا لكن هذه يجب التفصيل فيها لأن بنصاب بناء والأفاس لذلك ذلك العلم نجدكم الله خيرا وأسابكم على حسن الاستماع ونرجو الله القبول ونسرقكم في عيال الله ونلتقي إن شاء الله غدا في مثل ذلك الموعد مع درس الروابع في وصول الفقس الإسلامي نجدكم الله خير سلام عليكم